يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبئ فتبين أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وعلموا أن فيكم رسول الله لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَأَضْلِمْ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فإن فَاءَت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نسا ولا نسا من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَم يَتُب فَأُولَئك هُم الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا جُتَنِبوا كَثِيراً مِن الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجْسَسُ وَلَا يَرْتَبَعُ الظُّوْكُمْ بَعْضاً أَيُحِب أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِمَايَنَ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم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 قل الا تعلمون الله بدينكم ولا الله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمننون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم